أخوتنا أخوت الإيمان سورة يونس من الصور المكية التي تهتم بأصول العقيدة الإسلامية وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالكتب والرسول والبعث والجزاء وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية وبوجه أخص إلى القرآن الكريم خاتمة الكتب المنزلة المعجزة الخالدة على مدى العصور والظهور أيها الإخوة المؤمنون وعبر موجات إداعة القرآن الكريم نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يونس يتلوها القارئ الشيخ عثمان الشبراوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 جلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قبول إن <Sess> أجري <Sess> <Sess> فكذبوه فنجيناه ومن أبو <تصفيق> blu الرعاونا وملائكه الى في الرعاونا وملائكه بآياتنا فتكبروا كانوا قومًا أرن هذا ولا يفلح فتنا عم ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبدر. قال فرعون Tak yo veo pelo لَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ <تصفيق> <تصفيق> <إن> ويحب الله الحق بكلماته <تصفيق> ويحب الله الحق بكلماته إنهم وإن في العون لعابد ربنا لا تنسنا في منل قوم مولين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة لله ك من القوم الكافرين، وأنقينا. Oh. <laughs> وقال موسى الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قم الساعة Kala kau hidup, dalam waktu kau pergi, fasaan tiada, الله العظيم من آيات الله البينات ومن صورة يونس تل علينا القارئ شيخ رثمان شبروني